يا أيها الذين آمنوا أصي الله وعطي الرسول وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أصي الله وأصي الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعكم كل شيء فاردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإن تنازعكم كل إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون يَوْمَ الْآخِرِ ذَلِكَ ظَهْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ذَلِكَ